فَسَنُؤَنِّكَ كَدَحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور لا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق